و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم أ م ا بعد ايها ا ل أ ح ب ة في الله السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ي ص ر اخوانكم في موقع نفحات ا ل إ ي م ا ن أ ن يقدموا لكم هذه ا ل م ا د ة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 هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل ب د ع ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار و إ ن م ا قل وكفى خير مما كفر واله و إ ن م ا توعدون اله آ وما أ ن ت م بمجزين ثم أ م ا بعد فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أ و تكشف عنه ق ر ب ة أ و تقضي عنه دينه في ر و ا ي ة أ و تطعمه ب خبزا وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و ق ا ل الشاعر لا تهيئ كفني يا عازبي ف أ ن ا ل ي مع الفجر م و ا س ي ق وعهد حينما ينظر الناس إ ل ى الواقع المرير ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولتفككها قد يدفع هذا إ ل ى ا ل ي أ س و إ ل ى القروض من ر ح م ة الله والقروض من ر ح م ة الله ك ب ي ر ة من الكبائر نتكلم هنا ل ي ا ق ل ث ا ذ ج وليتململ راقد وينافس قاعد ويفرح يائس دائس هامل ن ع ذ بكلمات يكون تسكينها للقلب أ ع ظ م وتسليتها للحذين اليائس أ ب ل غ لتكون انتشادا من و ح د ه وتوجيها في س ا ع ة ح ي ر ة و أ ذ ا ن ا في نيام و س ل و ه بين أ ح ز ا ن ونبلا عندما ي س ف ل الواقع وسموا اذا نطق ا ل إ غ ر ا ء ووفاء ل ل إ س ل ا م في س ا ع ة ا ل ن ك و ص واقتحاما في مواطن ا ل إ ن خ ز ا ن ودفعا ل ل إ ن ز و ا ء الذي كلكل على القانطين وترطيبا للنفوس بعد ا ل ي ب و س ة وتثبيتا ل ا ف ي د ة المؤمنين وبعثا للامل وترجمانا ل أ س و ا ق ا ل ص ح و ة التي تسري في ضمير ا ل أ م ة كما تسري المياه ا ل ع ذ ب ة إ ل ى الرمال العطشى عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ب الناس إ ل ى الله أ ن ف ع ه م للناس و أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أ و تكشف عنه قربه من يقيننا بوعد الله ووعد رسوله صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ المستقبل كل المستقبل ل ل إ س ل ا م ي ن ب ث ق الفجر وينداح نعيشه لنرقب هذا الفجر الوضيء والافق العالي والمثال السامي عندما نعيش لهذا الفجر القادم فجر الاسلام فاننا نعيش ح ي ا ة م ض ا ع ف ة بقدر ما يتضاعف احساسنا بالمسلمين عندما نعيش للاسلام وبالاسلام ف إ ن حياتنا تبدو طويله ع م ي ق ة ت ب د و من لدن آ د م عليه السلام وتمتد بعد مفارقتنا لهذه ا ل أ ر ض تعطينا سعه ا في التصور عن أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت ذات ل ي ل ة فيما يرى النائم كان في دار عقبه ة ابن رافع النبي يعني صلى ل ل عليه وسلم رأى كأنه في كأنه رأى دار ق بن ة ب رافع قال فاتينا برطب من رطب بن طاب ابن طاب هذا كان تاجر بلح في ا ل م د ي ن ة مشهور ب ج و د ة بلحك قال ف أ و ل ت يعني سيدنا رسول الله أ و ل هذه الرؤيا قال ف أ و ل ت الرفع لنا في الدنيا ع ق ب ة ابن وافع و ا ل ع ا ق ب ة في ا ل آ خ ر ة وان أ ن ن ن د ي قد طاب و أ ديننا قد طاب هذا ا ل إ س ل ا م جديد في كل ل ح ظ ة جديد في كل لحظة هذا ا ل إ س ل ا م دين حي قال الله عز وجل يا أ ي ه ا النبي إ ن ا أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداع ي الى إ الله إ ذ ن ه وسراجا منيرا وقال الله عز وجل وبالحق أ ن ز ل ن ا ه وبالحق نزل وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ي ج و ل لك سيدنا ا ل شيخ أنت ب ت ق و ل ل ي أ ن ت غيب عن الواقع جنوب السودان يصبح د و ل ة بعد ايام ع د ي د ة والبقيه على ض ر ف ه وجنوب اليمن القلاقل فيه وتونس القلاقل فيها والجزائر القلاقل فيها يعني من وسط هذا تقول ي فيه فجرين فجر اللي انت بتكلم ت عليه أو اقول لك هذا الفجر ليس من عندي ه وانما هو من عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم مهما تحدث قلاقل فيه في أ ي مكان في مصر في تونس في الجزائر هنا هنا هنا هنا هو يعني ليس في عقولنا إ ل ا أ ن المستقبل ل ل إ س ل ا م مبشرات من ا ل ق ر آ ن الكريم ومبشرات من ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة مبشرات من تاريخ المسلمين مبشرات من واقع المسلمين مبشرات من ا ل س ن ة ا ل ر ب ا ن ي ة والله عز و ج لا ل تتخلف س ن ة ر ب ا ن ي ة من سنني ا ل ك و ن ي ة في ا ل أ ر ض قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه ا ل أ م ة بالسناء والدين و ا ل ر ف ع ة في ا ل أ ر ض فمن عمل منهم عمل ا ل آ خ ر ة للدنيا فليس له عند الله من نصيب وعند البياقي بشر هذه ا ل أ م ة بالتيسير والثناء و ا ل ر ف ع ة بالدين والتمكين في البلاد والنصر فمن عمل منهم عمل ا ل آ خ ر ة للدنيا فليس له عند الله من نصيب فغرس الله عز وجل حينما ي غرسا ل ل وجل ه عز غرصا في بلاده وفي أ ر ض ه يابى الزرع إ ل ا طبيعته الورد يطلع ورد ا ل والياسمين ر ورد د هي يطلع و يطلع ياسمين ويابى ا ل غ ر س إ ل ا طبيعته و ا ل أ ح م ق هو الذي يقول لشجر التفاح أ س م ي ر ي العلقم او أ س م ي ر ي الحنظر يقول الشاعر فهذا ا ل غ ر س ليس له نظير و ح ا ش ى أ ن يكون له نظير بماء الذكر يسقى كل يوم وفي أ ح ض ا ن ه تم البذور لو تيقوا لجيل في عام الف وتسعمائه وسبعين لم يكن ا ش فيه ن ح ي ة ولا ناس شباب روح المساجد في ص ل ا ة الفجر ولا اعتكافات ولا صلاه ل ل أ ع ي ا د في الخلاء ولا نقاط ولا حجاب ولا أ ي مظهر إ س ل ا م ي وكنت تلاقي المساجد دي لكبار السن وللعواجيز لكن انت بوقتي لما تلاقي يعني في وسط هذه القلاقل ن س ب ة الالتزام في البلد بتنتشر يوم بعد يوم فهذا وشباب صادق يريد أ ن يعلم دينه جيدا و أ ن يطبقه في دنيا الواقع وشباب يعني ملتزم يتزوج ويفتح بيوته م ل ت ز م ة هذا خير كبير جدا ل ل أ م النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي ا ل ج ن ة ف ر أ ي ت النبي ياتي يوم القيامه ومعه الرجلان ومعه ا ل ر ه والنبي ليس معه أ ح د تخيل كده نبي. نبي من الانبياء أ ع ط ى من حسن اخلاق ما أ ع ط ي ومن ت أ ي ي د الله عز وجل وبرغم هذا يعرض نفسه على قومه ولا يستجيب له احد شوف سيدنا أولي نوح رسول من اولي العز, العز. يدعو الى الله عز وجل أ ل ف سنه الا خمسين عاما وما امن معه الا قليل ما ما زادوش ا د و يعني تسعمائه وخمسين س ن ة قدمها ستاشر واحد النتيجة, النتيجة, ليست عليك النتيجه ليست عليك ان ل ت ليست ي عليه ج ة إن استقرار ا ل إ ي م ا ن في قلب عبد واحد من عباد الله عز وجل ي س ن ي ليكون فوق ا ل م ل ا ئ ك ة ب ص ر ا ح ة استقرار ا ل إ ي م ا ن في قلب هذا الرجل يستاهل كل هذا الجهد المرير وكل هذا الكفاح ا ل ن ب ي ل وكل هذا الجهاد العظيم من أ ن ب ي ا ء الله ومن رسله أ ج م ع ي ن أني تستقر حقيقة الإيمان ويكون هناك إيمان هناك إيمان ولكن والمن حقيقة في تستقر قلب الواقع رجل فرار والفضل هذا كل ومع الصراط معظم المسلمين عن دينهم إ ل ا أ ن الخير كل الخير آ ت وهذه ا الغرص و ذ ه ب د ا ي ة الغرس قال الله عز وجل ف يريدون ا ل م ب ش ا القرآن ا ت من ل ر ك م قال الله عز وجل عز ي ي ر أ ن يطسوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م ويعبى الله إ ل ا أ ن يتم ن و ر ه ولو كره الكافرون هو الذي أ ع ص ى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله عز وجل يريدون ليطفوا نور الله ب أ ف و ا ه ه والله متم نوره ولو كره الكافرون فالله عز وجل معلن الحق نور ا ل ن و ه عز وجل في هذه ا ل آ ي ا ت في س و ر ة ا ل ت و ر و س و ر ة الصف هو ا ل إ س ل ا م كما قال ابن جزير طبريل غير من ا ل ع ل م فالله معلن الحق ومظهر دينه ومثل الكافرين الذين كفروا ب ر س ا ل ة الرسول صلى الله عليه وسلم كمن يريد أ ن يطفئ نور الشمس كصبي يريد أ ن يطفئ نور الشمس أ و القمر ب ن ف خ ة وهذا لا سبيل إ ل ي ه المصباح الذي اناره محمد صلى الله عليه وسلم ت ع ل ب عليه من يوم أ ب ي لهب ومن يوم حيي بن أ خ ط ه من يوم فرناندو و إ ي ز ا ب ي ل ا فرناندو الذي أ س ق ط د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة في ا ل أ ن د ل س تعلم عليه ملايين من ا ل ك ف ر ة و ا ل م ل ا ح د ة والمشركين والكافرين ولكن ا ل إ س ل ا م كالشمس لا يغرب مطلقا ان سقط في جانب من ا ل أ ر ض شعروه في جانب آ خ ر يعني أ ي ا م ما كانت بتسقط د و ل ة ا ل أ ن د ل س بعد مد المسلمين العظيم اللي وصل تحت باريس بثلاثين كيلو متر وقف عند م د ي ن ة سانس لما مال المسلمون في ا ل أ ن د ل س إ ل ى الطرف واللاعب والغناء و ك ذ ا و م ع ا ق ر ة الخمر والنساء و ك ذ ا و ش غ ل ه ب الفتيان و ا ل م ر د ا ن والنساء في نفس الوقت الذي كان ي س خ ط فيه الاسلام في أ س ب ا ن ي ا كانت تقوم د و ل ة فتيه هي د و ل ة بني عثمان في ا ف ي أ ا وفي اوروبا واستولى العثمانيون المسلمون على النظر وتشيكوسلوفاكيا واليونان وقبرص وبلاد ا ل ب ص س ن ه والعرسك و ا ص ر و ا الى الميدان الرئيسي في ذي ه ن د حينما كانت تسقط د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ب ا س ي ة في بغداد على يد التتر و ب م و ا ل ا ة ابن العلقمي الشيعي ونصيب الدين الطرس الشيعي كانت تقوم د و ل ة استنفتيه ل في الهند ف ا ل ا س ا م شمسه لا تغرب أ ب د ا ً عن ا ل ب س ي ط ة قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المن... المرسلين أ ن ه م لهم المنصورون وان جدنا لهم الغالبون وسط المكر والكيد ب ا ل م س م ي ن اللي تم بعد احدى عشر سبتمبر وهناك كبار الخبراء وكبار ا ل س ا س ة الان في امريكا صدر ت لهم ك ث ر م ن اكثر من كتاب يقولون ان ان حركه ة ح سبتمبر ا هذه تمت ب ا ي د المخابرات الامريكيه هؤلاء ده مشاهدة يقولوا الكلام مش اللي بناقوله الكلام ده كان على يد المخابرات امريكان ان ده يد المؤسسات ا ل ع س ك ر ي ة في أ م ر ي ك ا و ا ل م خ ا ب ر ا ت ه ذ ا ق ا ل ا م ي ي الاسلاميه هي ا ا س ل ا م ي ه هي ا ل ا س ل ا م الاسلاميه هي ا ل ا س ا ي ه هي الاسلاميه ه ل ا س ل ا م ي ه هي الاسلاميه م ي ه ي ا ا س ل م ي ي ا ا س ل م ي ل ا س ل ا م ي ا ل ا س ل ا ي ه ل ا س ل ا م ي ه ي ا ا س ل ا م ي ه هي ا ا س ل ا م ي ه هي ا ل ا ا م ي ه ا ل ا ا م ي ه ا ل ا س ل ا ل ا س ل ا م ي ي ا ل ا ا م ي ه هي الاسلاميه ه الاسلاميه هي ا ل ا ل ا م ي ه هي الاسلاميه ل ا ا م ل س ل م ي ه هي الاسلاميه هي ا ل ا س ل ا م ا ل ا س ل ا م الاسلاميه هي س ل ا م ي ه هي ا ل ا ا م ي ا ل ا س ل ا ي ا ل ا س ل ا م ا ل إ س ل ا م دين ه ينتشر دين ينتشر وسط اضواء باريس وفي ظلمات أ د غ ا ل افريقيا يعني يدخل كوخ وخص ا ل أ ف ر ي ق ي كما يدخل خصر الفرنسي لا حاجز له ولن يوقفه أ ح د والقرن الرابع ش د ة هيكون ا ل س ا ن فيه هو ا ل د ي ا ن ة رقم واحد في العالم ب أ س ر ه رقم ع ت العالم ب أ س ر ه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين من عز وجل يمكر لدينه حتى لو نام كل المسلمين كل لو حتى غفل عن ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل كل ا ل ل م م س ي ن فإن الله عز وجل مطم نوره وناصر دينه والله غالب على أ م ر ه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 وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه وهم المسلمون الذين آ م ن و ا برساله عيسى عليه السلام وقال الله عز وجل زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون, زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آ م ن و ا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه فوقهم يوم ا ل ق ي ا م ة وقال إ ل ل ى يوم ا ي م ة ق ا الله عز وجل ولا ت ه ن و ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اسمال مقطعة وقف ا على بساطه رستم وقال له ان الله ابتعثنا هو رستم ينظر اليه الى ثيابه سما... سيا... ا ل م ق ط ع ة واسماله ا ل ب ا ل ي ة فيحتقره فيقول له ربعي بن عامر لنخرج ل ه ابتع ل ن من شاء من ع ب ا د ة العباد الى ع ب ا د ة رب العباد ومن ظلم الكهان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا إ ل ى س ع ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة وقال م ن ض ي د ن ي الله إ ى سعة ا د ن ي ا والآخرة فقال ا ل ل عز وجل وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أ م ن ا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, فأولئك هم الفاسقون. مهما استمر ظلم الناس ف إ ن الاسلام سينتشر هذا يعني مثال بسيط ونحن نابى لوطننا ولمصرنا ا ل غ ا ل ي ة علينا أ ن نكون ا ل أ ض ا ع ف فيها زي تونس يعني بعد خمسين س ن ة من القهر وكبت الحريات وان الناس ما تخشش المساجد الا بالبطاقه ة زي كده زي البتاع اللي وصل في الفلوس ب ت ا ع ل والبنك دي في ذاكرت تخش المسجد تحط الايه في ذاكرت وانت داخل لو دخلت مسجد غير المسجد ليه اللي انت عليه ده ا ت ح ا ك م وكذا وكذا في شويه شاب يروح يصلي الفجر ا ل ح ل ه الحمد لله والفضل إ ح ن ا م ج ا ل ا ل د ع و ة ع ن د ن ا في مصر بكل ما فيها واسع جدا جدا جدا جدا يعني شوفوا بعد خمسين س ن ة من ا ل ق ا ر والضرب ا ل ن ا ر وكذا والاكل وكذا وخبلك يميلوا يعني ا ل ش ع و ر ت كترهم إ ي ه الى أ ن يعدلوا لا إ ح ن ا ب نقول ندعو إ ل ى الله عز وجل فقط أ م ا الحجات د ك ل ه ذ ه لا نرضى و ن أ ذ ى كل الاباء ونرفض كل الرفض ان يحدث في مصرنا ما حدث في تونس أ و في الجزائر ي ر ة لكن انا ب ق و ل لك أني ب ق و لا س لا عذر لكم عند الله عز وجل إ ن لم تدعوا الى الله عز وجل كل بحسب طاقته غير المسلمين يدعون لدينه فماذا أ ن ت فاعل في تجيب اولادك كده وتحفظهم ايه حفظهم القرآن, آية, أوهيتين, تعلمهم آية تعلمهم حديث تقصهم ق ص ة من ا ل س ي ر ة تحكيلهم عن واحد صحابي تحكيلهم عن لفظ المسلمين الغابر كل واحد يدعو دعوه فرضيه يكلم ابن عمه يا ك ل م ب خالد يكلم جاره. يكلم جاره قرائده ع ا ئ ل ت ه اللي ا بيصليش فيهم يعني تعالوا صلي معايا يفوت عليهم في ص ل ا ة الفجر انت تقدر تعمل ان السم ت ج ي ر جدا تحفظ ابنك القران تجي زوجتك انت وازنت عالصلاه نهاض ولا لا ل الفجر ح ض و ر لا انت افكار الصباح المشاوير لا ولا. ولا, ولا يصدك عن هذا صد ابدا وحبوب سنبله تجفه س ت م ل أ الوادي سنابل لو ربيت بيتك حتى على اقل بيتك و خ ل ت ه ب ي ت ملتزم يبقى عند خمس س الفرد بعد كده خمس بيوت أو ست بيوت. أنك إنت يعني متصور إن س ي ن ا ب ر ينزل ل لك من السماء ما نزل جبريل إ ل ا على مس محمد صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل قد تم فماذا أ ن ت فاعل بدين الله عز وجل ع ن د ك في الشارع ي ت ا م ة ومساكين وارامل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السعي على ا ل أ ر م ل ة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله فماذا فعلت في المساكين ماذا فعلت ليتامل المسلمين هل مددت يد العون أ خ ذ ت من طعامك وشرابك حتى لو بالصيام و ع ط ي ت لجارك المسلم الفقير هل, هل فعلت يوم من الايام هل جمعت عيناك على حال المسلمين في أ ي قطر هل دمعت عيناك على ت عيناك ع م س ل م جنوب السودان وليه الجنوب حي اللي حصل ده كله ده ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له معيشه ة ضنكة فإن ل معيشة ض ن ك ة لما صاروا اهل الجنوب وقالوا إيه نرفض تطبيق الشريعه ة وحدة طيب خلاص عشان إيه نقبل خلاص السودان عشان نحن احنا نسيب ا ل ش ر ي ع ة ونسيب تحكيم شرع الله عز وجل في ا ل أ ر ض قالوا اشترطوا ع ل ي ه كمان خ د و ا خ ط و ه دي ارفض ا ل ش ر ي ع الشريعة بعد كده خلي نائب الرئيس ا ئ ئ ب ا ل ر ي س يكون من الجنوب و خ د و ه سلفاتير وبعد كده لا الامر د ه ما يعجبناش يبقى نعملك ل قناخل في غرب السودان وشرق ل ا دي بقى لانه و س خ عليه حكم ذاته للجنوب حكم ذات الجنوب ج ا د وقت يقول ا ه اذا استقل ل ج ن و ب إ ح ن ا نطبق الشرائع في الشمال ما طبقتهاش ليه من ا ل أ و ل وهي الدنيا دنيا معاك ما عدلتش ليه ما بشرتش بلسان ت ب ث ي ر طيب ليه ما مدتش يد العون ليه ما دعت الناس العرب المسلمين دول يستثمر اموالهم في جنوب السودان و بعد ايه ما هي قلوب ت ا ع الله عز ج ل الأرض, الارض في ع د ذلك في ش م السودان ا ل ا ل م ر يصلح لي خ ا ل ص ويستتب ا ل ولن الامر بلادك الا بالاسلام قال الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله ا م ومن ر يستتب في عز والذين آ م ن و ا ف إ ن حزب الله هم الغالبون و ق ا ل الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله أ و ل ئ ك حزب الشيطان أ ل ا إ ن حزب الشيطان هم الخاسرون كما ق ا لا من ظلم رسولة ك لا يمتنى من الشوق العنب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 والعاقبه ة دائما كما قال ا ل ل عز وجل العاقبة وجل دائما للمؤمنين والويل كل الويل للكافرين العاقبة للرسل والدمار م ت ق ي و ا ل والخسران على الكافرين قال الله عز وجل فاصبر إ ن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و ق ا ل الله تبارك وتعالى تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وقال الله, فانتقمنا منهم كيف كان عاقبة وقال الله عز وجل قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين قال الله عز وجل و ا ن ط ن ا عليهم ط ر ا ف ا ظ ظ كيف كان عاقبه المجرمين وقال الله وقال ا ا كان ظ و كيف ع ب ة م ف س د ي ن ق الله ا ل عز وجل كذلك افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ومعيه الله عز وجل لا تتخلف عن المؤمنين معية التأييد والنص. مع ي ة ا ل ت أ ي ي د والنص م ع ا ل م ع ي ة الكبرى م ع ي ة العلم والاحاطه ولكن هذه ا ل م ع ي ة ا ل خ ا ص ة م ع ي ة ا ل ت أ ي ي د والنص لا تكون إ ل ا للمؤمنين قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لنا مع المحسنين فقال الله عز وجل ولم تغن عنكم ف ي ه ا ش ي ء ا ولو كثرت و أ ن الله مع المؤمنين وقال الله عز وجل والله مع الصابرين وقال الله عز وجل واعلموا ان الله مع المتقين ومن وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد ابن آ د م اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء و إ ن فرتك فاتك كل شيء و أ ن ا خير لك من كل شيء لكل شيء إ ذ ا فارقته عوض وليس لله إ ن فارقت من عوض قال الله عز وجل ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ض م ك ا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى قال رب لم حشرتني أ ع م ى وقد كنت بصيرا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 كان ابو سفيان يقول في يوم واحد او له بل فيقول له عمر الله اعلى و ا ج ل فيقول آآ آآ لنا ا ل ع ز ة ولا ع ز ة لكم فيجيبه عمر بامر م ن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا م و ل ا لكم ذلك ل أ ن الله ولي الذين آ م ن و ا وان الكافرين لا مولى لهم يدافع الله عز وجل عن عباده فيقول الله عز وجل ان الله يدافع عن الذين آ م ن و ا و ع و ا ناصرهم يقول الله عز وجل فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر ا ل م م ن ي ن وقال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز وقال الله عز وجل أ م حسبتم ان تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والله عز وجل ي ن ك ر بالظالمين ق ا ل و ا بالكافرين قال تعالى و ي ن ك ر و ن و ي ن ك ر الله والله خير الماكرين وقال الله عز وجل إ ن ه م يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا ف م ح ل الكافرين امهلهم رويدا المولى عز وجل ت ا د ل ل أ م ر ي ك ا ن فعلوا ما فعلوا في احدى عشر ستين عشان يطلعوا ا 0 من جيوش دول ظ ا ل م ة تعتدي على د و ل ة فقيره م س ل م ة و ا ل آ ن ه م في ا ل و ح د يريدون ط ر ي ق ة يعني تحفظ لهم ماء الوجه هم عايزين انسحاب وتبطل ا ن قوات ض ع ي ف ة ولكن الله عز وجل ناصرهم وكل اللي بيكتبوا كل اللي بيكتبوا اللي عن واقع اللي جيوش الاربعين د و ل ة يعلمون انها ذ الجدس الوح في و تريد ان تخرج تريد تخرج ان بدون, بدون هزائم م ت ك ر ر ة اليوم بعد اليوم فالله عز وجل مكر ا بهم اولا ففعلوا ما فعلوا في بلادهم وكان اثر هذا اسلام تلات تلاف امريكي ثم بعد ذلك يذهبون الى الوحي لتكون ل ن ا ا ه ة لتكون ك ل ظالم ل النهايه لكل ظالم ويقول بيقول لي يا عم أنت في عم عسين وعشرين وعشرين العثمة العالم بتتكلم انت ان سنة كتب طيب ده محمد وبعد المسافة خمسة خمسة يعني رؤيه أ ح س ا د ن ا بسقوط أ م ر ي ك ا زي م ن أ م ر ي ك ا ن ا ل ي سموا هما ل ل ي قالوا بسقوط أ م ر ي ك ا ا ل ظ ا ل م ة يكفي هذا ولو بعد عشرين س ن ة أ غ ر س الامل ده في ابني اللي سنه لسه خمس شهور والله ع ر في يوم من ا ل أ ي ا م هذه هذه ا ل د و ل ة ا ل ظ ا ل م ة التي ظلمت المسلمين ستنتهي يوم من ا ل أ ي ا م ولعل الامر يكون على يديك وعلى يده وعلى يد ابنائك تقول لك انت, انت, انت عندك امل بعيد اوي مال ا يهود ايام ه ر ت ز ن خططوا ل م ي ة س ن ة قدام عشان يسقطوا فلسطين عشان يخدوا فلسطين ودول من ايام استقلال السودان و ي ا س ي ن ا عدم جنوب السودان لحد ما سقط جنوب السودان يعني حلم ا ل غ د يعني م ن ي ة الغد وحلم الغد الواقع ستكون يعني واقعي للمستقبل سيقول واقع للناس أ ف ي ق و ا و ا ع م د و ا لدينكم ولا تظلموا أ ح د ا ولا تقتلوا نفسا بغير حق ولكن اعمل لدينك وأنا بقولك تخربش ولا تقتل ولا تظلم ولا تؤذي ولا تؤذي ولا تؤذي ولا تؤذي ولا تعمل أ ي ح ا ج ة ولكن انت عرف دينك اخي انت تعرف ايه عن دينك تعرف ا ي ل عن عشب ا ل ب ش ر ي ي ب ا ل ج ن ة تعرف ايه عن م ه ا ت المؤمنين امهاتك انت ام امه تعرف ايه عن حياتك تعرف ي عن ا ل ق ر آ ن اللي ربنا يرفع كبير في الجنان تعرف ايه عن إ م ب ر ا ط و ر الفلبين المسلم لابو ل ا تعرف إ ي ه عمل ايه لماجيلان وعمل ايه لكروسوفت كولومبس وكذا؟ حاجة عن تاريخ المسلمين. تعرف عن امم ع ظ ي م ة للمسلمين ت عن ر ف حاجة ع سليمان القانوني اين ه تعرفوا ف تاريخ الامم ا ل م س ل م ة في تاريخ الحضارات ا ل م ت ق د م ة لما شعب كله يبقى مشغول بكره القدم ل يا التكن افريقوا رجل عز وجل. ادعو ل ل ه عز وجل في كل مكان م ا ي ش ح د يعترض ك ل م ا تدعو ل ل ه عز وجل د ع و ة فرضيه ة ك د ولما تدعو د ع و ة ج ا م ع ي ة في ا ل م آ ذ ن في المساجد مفيش حد ادعو المساجد ومساجد هذا وقت افاقه لكل, لكل المسلمين ثم هناك مبشرات من ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة عن خباب م ن الارت رضي الله عنه قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردى له وهو في ظل ا ل ك ع ب ة وقد لقينا من المشركين ش د ة فقلت يا رسول الله أ ل ا تدعو لنا فقعد وهو محمر و ج ه فقال قد كان من قبلكم من ق ب ل ك م ل ي م ش ط ب أ م ش ا ط ا ل ح د ي د ما دون عظمه من لحم أ و عصب ما ي ص ر ف ذلك عن دينه وليتمن الله هذا ا ل أ م ر حتى يسير ا ل ا ك ب من صنعاء إ ل ى حضر موت فلا يخاف الا الله وقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم ي خ ذ الرجل فيحفر له في ا ل أ ر ض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على ر أ س ه فيجعل م ص ف ي ن وينشط ب أ ن ش ا ط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما ي س د ه ذلك عن دينه والله ليتمن الله تعالى هذا ا ل أ م ر حتى يسير الراكب من صنعاء إ ل ى حضر موت فلا يخاف إ ل ا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ده الحديث ده سيدنا خباب ابن الأرطي روي مين كان يلقى على ي ي ه ل ق على اللهب ويمشط ب أ م ش ا ط الحديد ظهره فما يطفا ئ ل ح د د ي ه ذ الحديد ا الحديد المحمى باللهب ما يطفا إ ل ا بما يسيل من وك د ظهره من الدهن بتاع ظهره كان هو كان ولكنكم نفسك اللي الحديد الذي خباب الأرض ذا النبي من تستعجلون هو به الله عليه له ومع وسلم يقول صلى يطفئ يعذب يا أخي نفسك فصحة ادن أخي ل اد ي ن سنة ا ي ن ف س ك ف س ح ة ثلاثين س ن ة واعمل للاسلام في الثلاثين س ن ة دي بقى شوف يتامل المسلمين ا ك ف ل ه م شوف ارامل المسلمين ارعاهم شوف ابنك ا ص ل ح و ا كل اللي عندك من فكر اسلامي صحيح مستنير حطه في ابنك وقل ل بعد اربعين س ن ة مع طبعا المسلمين ايه ولا الحمد أ غ ل ب ه م بتلاقي ه حتى مع الفقر خمس س ت ة أ و ل ا د في البيت أو أ ر ب ع أ و ل ا د وشوف ن س ب ة المسلمين هكون كان في البلد بعد كدا كانت د ل و ق ت س ت ة وتسعين في ا ل م ي ة من عدد سكان مسلمين بعد كدا ش و ف ت و بكام كان في ا ل م ي ة مسلمين واصبر على أ م ر الله عز وجل كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن ت ن ي م الداري ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا ا ل أ م ر أ ي ا ل إ س ل ا م ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت م د ر ولا وبر إ ل ا أ د خ ل ه هذا الدين بعز عزيز أ و بذل ز ل ي ل عزا يعز الله به ا ل إ س ل ا م وذلا يذل الله به الكفر أ م ا تصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الى حديث س و ب ا ن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وانظر الى هذا الحديث ا ل ج م ي ل الناس ي ق و ل لك يا عم انت تبدا في م ل ط ة لاني م ل ط ة د ي ت بعصاي ل يعني ع م ر السم ما ه يصلى موتى أ ب د ا دا ن ي ه ا الفاتيكان كله ت س م ه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرسول وسلم صلى الله عليه وسلم تصدق و ا ن تكذب صادق وغيره ك ا ذ ب صدق الله وهذا بقول الباكرين الى مزابل التاريخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ع م ر بن العاص رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب ا ل س و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي المدينتين تفتح أ و ل ا أ ي المدينتين تفتح اولا ا ق س ط ن ط ي ن ي ة أ و ر و م ي ة يعني م ع ن ا ه كده ان ه يعني في و ع د ه تدفئها وثلاثه ت د ف ئ ه ب ع د ه ا فقال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم م د ي ن ة هرقل تفتح أ و ل ا يعني ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ففدعت القسطنطينيه على يد محمد الفاتح يوم الثلاثاء عشرين ك م ا د ا ا ل أ و ل س ن ة ث م ا ن م ئ ة س ب ع ة وخمسين هجريه مايوالف اربعمئه ثلاثه وخمسين م ي ل ا د ي يعني بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكم س ن ة بتممية سنة كم ي إدي, إدي, ادي كنادي السين من ا ي مدينه ا مش فتحت بالعلم و ا ل ق ر آ ن ك م د ي ن ة ا ل ن ب و ة ط ي ب ة وكم من م د ي ن ة فتحت بالسيف والسنان كان من مدينة فتحت بالعلم والقرآن ان من مدينة فتحت الله شاء والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ثم عوده ا ل خ ل ا ف ة على منهاج ا ل ن ب و ة كما قال في آ خ ر الزمان عن ح ز ي ف ه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ا ل ن ب و ة فيكم ما شاء الله أ ن تكون ثم يرفعها الله إ ذ ا جاء ان يرفعها ثم تكون خ ل ا ف ة على منهاج ا ل ن ب و ة فتكون ما شاء الله أ ن تكون ثم يرفعها إ ذ ا شاء الله أن ي ر ف ع ه ان ثم ت ك و ملكا ما ثم الله فتكون تكون عادا شاء أن يرفعها إذا شاء الله يرفعها أن ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أ ن يكون ثم يرفعها إ ذ ا شاء ان يرفعها ثم تكون خ ل ا ف ة على منهاج ا ل ن ب و ة ثم سكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تعود أرض ارض ل ع ب ي مروجا تقوم وأنهارا ر تعود لا الساعة أ حتى العرب ي مروجا وانهارا أ ن ه ر ا وقالوا إن تحت الدكتور الجذيرة العربية جمال الدكتور زغلون مجر ر و من م ع ل ء جيولوجيا كمية من المياه و ا من ن ه أ ك ف ي لتصريح النبي عليه ة قول صلى الله عليه وسلم و أ ي ض ا من المبشرات ونختم إ ن شاء الله ظهور المجددين ظهور المجددين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله يبعث لهذه ا ل أ م ة على ر أ س كل م ا ئ ة سنه من يجدد, من يجدد لها دينها وقد يقصر المجددون فيكون هناك مجدد في الفقه و آ خ ر في الحديث و آ خ ر في ا ل د ع و ة واخر ايه في الاجتماعيات يكون مجدد واحد او اكثر من مجدده ي وهو الذي عليه قول جمهوري اهل العلماء ونكمل بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة عشان نقول الامريكان نفسهم يعني قائد القوات ا ل ج و ي ة الامريكان يقول ايه يتوقع سقوط امريكا يقول السقوط التراجيلي لامريكا عام الفين وعشرين وراجل يقول وقال كلام ايه ده مش المصابة على ده من خلال إ ح ص ا ئ ي ا ت و أ ر ق ا م عنده يتحدث ب ل غ ة أ ر ق ا م هذا الرجل ليس مسؤوسا ل أ م ر ي ك ا ده هو كان قائد السلاح ا ل ج و ا ل أ م ر ي ك ي الجنرال هوز ل ي كده اسمه ا ل سقوط التراجيد ا ل أ م ر ي ك ي عام 2020 تصدق يقولك انت ا ت ب ك ش ط ب وفي حد كان يتوقع سقوط الاتحاد السوفيتي تاني د و ل ة في العالم وان جيبوتي وجزر الخمر ما تسقط والصومال ما تسقط في حد كان يتوقع ذلك يعني إ ط ل ق ل ل أ م ل العنان واعش على ضوء هذا العمل ا ل أ م ل ايه؟ و أ ع م ل له اللهم أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر رجل يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل م ع ص ي ت ه و ه م ر فيه بالمعروف وانهى فيه عن المنكر اللهم ا ب ر م لهذه ا ل أ م ه على ر ج ل يعز فيها بطاعتك ويذل فيها ل م ع ص ي ت ك و ا م ر فيه بالمعروف و ا ن ه ا فيه ا عن المنكر اللهم أ ذ ل ش ر ي ع ت ك أ ن تحكم الارض و أ ن ت س و ب اللهم احفظ بلادنا آ م ن ة ه مطمئنه ارزقنا ا ل أ م ن والامان في بلادنا مكن للمسلمين من بلادهم اللهم مكن للمسلمين من بلادهم اللهم ركن المسلمين من بلادهم اللهم ن ص ر المسلمين ا ل م ص ت ض ع ف ي ن في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها اللهم ن ه د ي عاصي المسلمين اهد ا ل م ت ب ر ج ا ت لنساء المسلمين اقبل بشباب المسلمين إ ل ى كتابك و س ن ة رسولك صلى الله عليه وسلم رب اجعلنا لك ذكا لي لك شكا ر ي ن إ ل ي ك اواهين مهبتين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسل ص خ ا ئ م صدورنا بك ن ل ص ر س ل فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا واياك نسل فلا تحرمنا والجنابه ن ن ك ش ل فلا تبعدنا وببابك ن ط ف فلا تطردنا ص م ت وزن ا ل د ن ا ان لم تسمع لنا صمت أ ذ ن الدنيا إ ن لم لن تسمع لنا سنطب المضي بدوائنا س ي أ خ ذ سعر الله أ ن ص ا ر دينه فلله أ و س آ خ ر و ن و خ ذ رجل واكل ل ل ر ا مصر و ل ه الصلاه ل ل لا أنا ذ ا الكلام يعني إلا、تديون. لا أقوله نفاقا أقوله يعني تديون يعني أ ن ا رحت دول ا ل ع ر ب ي ة كثير إ ح ن ا و الى ل الحمد إ ا ل آ ن واخدين ب ح ب و ح ة ك ب ي ر ة جدا نعم ممكن يكون مضيق في أ م و ر لكن إيه لكن و ايه ل الحمد برضو إ ا ل د ع و ة يعني تسير بنشاط وحتى الناس العلمانيين ن ا بيجوا س ك ل اللي ب ي ز ق فيهم قولوا قائل إ ي ه الناس تكذب وتساوي وانت كدك إ س ر ا و ي كدك إسراوي يعني كدك مش مبلوع ومش مقبول أ ب د ا حتى و ص ل الناس الرسميين ل ل ي ا يعني يعني لما جت و ا ح د ة اسمه اقبال أ ب ر ك ة يعني وكان المشرق ح ن فقتله فجات في مؤتمر اسمه مؤتمر ا ل و ح د ة ا ل و ط ن ي ة كان ع ا م ل و التعادل كتاف في الزمالك وقالت ايه نقدت ما يسبب ا ل إ ر ه ا ب الفكري اين ارهاب الفكره سته اقبال افيدينك ي ا نورينا ث ا ل ل ث ا ر ه ا د من الارهاب الفكري صوت الاذان الذي يرتفع خمس مرات في اليوم يفزع الناس يفزع ان ل ا س ان كان صوت الاذان يفزع الناس فلا أ ر ا ح الله بين جنبيك أ ب د ا فرد عليها رئيس تحرير مجله انت ازاي بتتكلم د كده المصر ن نرفع ع ي ك دعوة ده ي ده مش, مش قال يقول وعد بدأني ا ل انت ر الرسمي ف ع عليك دعوة الدين ده ن عايزك كده ت ب ن زانه الدين ي ايه على ولا الرسمي للبلاد هو الإسلام والشريق هو و ده س ت و ر ر ي ت ع ل ى في ا ل م ازاي ن ة على ان ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة هي المصدر اساسي للتشريع فيعني ا ط ل الله كيدها بقرء ا س ت ح ر ي م ج ل ي ا ل م س يطلع جمال بن يقول ايه ما من المنع ع ن يقام ق د ا س الاحد في المسجد الازهر العب غيرها غيره. كنت انت بتعطب ومكذبين و... الزاف العب غ ي ر ه فاحنا في فرق انك انت تقول ايه لا تعتدي ولا, ولا تقتل ظ ل ولا م ت ولا تهيج حددي ولا تؤذي وحاجه ا خ ر انك انت ما تتمسكش ب ث و ا ب ا ل دينك ما تتمسكش وذلك اقولك علم ابنك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله <تصفيق> و أ ع ط ى لله ومنع لله فقد استكمل ا ل إ ي م ا ن في حد يقدر يقول عليك ر ارهابي يقول على سيدنا إنه يبقى يقطع لسانه من لغلوغ والنبي صلى الله عليه وسلم اوثق عرى ا ل إ ي م ا ن ا ل م و ا ل ا ت في الله و ا ل م ع ا د ا ت في الله الموالاه في الله والمعاداه في الله قل هو الله أحد قل هو الله احد ل ل ه أ انا ب ق و ل لك و ي ن ك ر و ن و ي ن ك ر الله والله خير م ن ك الناس اللي بيقولوا العبادة دور ا ل ع ب ا د ة الموحد والله العظيم احنا كمسلمين انت ت د ع و ل ا ل م و ا ط ي ب سويني ب أ ي و ع د انت ع ا ي ز ه انا كم متر في, في المساجد كم متر شوف عدد المسلمين كم وطلع العجب فهو يطلعلي كم كم سنتيمتر في المسجد و ي د ي غ زيهم للتاني يبقى المسلمين كده هيبنوا مساجد لصب ل هاد اجيبلك مزور وعد ونعد وانا مواطن يا عم وغير مواطن اديني مواطن مواطن. و ل ا ا ه بالصمت وادله ب ا ل ص ن ت عد بقى يا عم بالزوايا ب اللي تحت العمارات بكله وشوف التانية واخد و التاني الاف الافدين زي بتاع ص و ا ق وكذا ناخد بقى كده يبقى, يبقى جزاكم الله خيرا ح ك م ت ف ع د ل ت فامنته فنمت والله غالب على أ م ر ه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واحد يقول لي مرت على المسلمين ايام كان, يتوحش من كده أقول لك أي. أيام التتر. كان الجند التتري يمسك بالمسلم فيقول انتظرني يا ونه حتى اتي بحجر من آ خ ر الشارع أ ق ت ل ك به والثاني يجيب ن ي التاني السن ه حجر مثلا من زهراء المعادي يروى هي التربيه وقعد ي ن ع ن د م س ج د الخيب ابراهيم يعني مرت بالمسلمين ظروف أ ص ع ب من هذا ولكن الناس يحتاجون دائما الى ل ا س ل ا م ويفزعون دائما ا ل إ س ل ا م عند الملمات و ا ل أ م ة حينما تكون أ ض ع ف ما تكون في وقت المهالك الهلكات ا المولى تبارك وتعالى يرفع من اذرها وشد من اذرها بعدما مات بعد ما مات من ا مات م هبه الطائر على بغداد ت م ن م ئ ة الف مسلم او الف و ت م ن م ئ ة مسلم او ا ث ن ي ن مليون مسلم في بغداد فقط في اعز الله عز وجل المسلمين بقطز وبصيحته ا ل ت ي جلجلت و ا س ل ا م ا أ ن ا عايزك بتقول واسلامات ط ب ق عملي بيتك ق ى ب ب تقول له ليه احنا اللي زرتك تعالي تعالي حبيبه القلب احنا قدينا كام س ن ة إ ح ن ا ب ع د عن, عن تعاليم ديننا و د ب ن ك ح ض ا ن ة إ س ل ا م ي ة حضانه نور البيان تحفظوا ي ه بعض آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن الكريم تعلموا ا ل أ ذ ك ا ر الصباح واذكار المسائل وملتزم بعد كده علم ز و ج ت ك قلها تعالي البس الحجاب إن ما كنتش لابسها حبيت تلبس النخاف ده تبقى انت ايه حبيبت القلب البس النقاء وشوف ا ب ت ى بقى بيتك يا اخي مراتك تشوفك ولو يوم وعد في حياتك بتصلي الفجر حضر في المساجد أ ي ض ا لمباشرات النص بقاء ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة عن عمر يعني فيها حديث عن سيدنا عمر المخطاب و ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة و ث و ب ا ن و م ع ا و ي ة وابو ه ر ي ر ة وقره بن اياس وجبر ا بن عبد الله وعمران بن حصي و ع ق ب ة بن عامر وسلمه بن نفي كلها في وجود ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص ر ة في كل وقت حتى في أ و ق ا ت الضعف فعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعه ل قال قال الله ي الله وسلم لا تزال طائفة من أمتي طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله رسول الله عصابتان من أ م ت ي يعني جماعتان من أ م ت ي أ ح ر ز ه م ا الله من النار يعني لا يدخلان النار عصابه ة تغزو ا ل ن د تفتح الهند و ع ص ا ب ة تكون مع عيسى بن مريم ومن المبشرات نزول عيسى بن مريم والاحاديث ا ل م ت و ا ت ر ة تواترا معنويا في نزول ا ل م س ي ح ي عيسى بن مريم قال الله عز وجل ويكلم وكهلة وكهلة في المهدي وكهلة يكلم الناس في المهدي ايه دي اية من ايات ايه كل بتكلموا الناس الناس الناس من محجزة محجز ما سيدنا عيسى ايه طب、وكهلة. طب كل الناس وهم كهون بعد رجوعه من السماء بعد نزوله آ خ ر الزمان ل أ ن الله عز وجل رفعه ويعوده ويعود المسيح إ ل ى ا ل أ ر ض في آ خ ر الزمان قال الله عز وجل و إ ن ه لعلم ل ل س ا ع ة فلا تمترون بها و ا ت ب ع و ن هذا صراط مستقيم م مسلم وفي رسول و حديث س قال الله صلى الله ل والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما م ق ص ط ا يعني ع ا د ل ة فيكسر الصليب مش يرفع مع المصحفين اشتر ت بقى حاكم بقى سيدنا عيسى ا بن مريم اهوت على ر أ س القوم ل يبقى ا انت ارفع تجيش تقول لي بقى بقى دمعة ده、يبفع. يعني ترفع الحق مع الكذب ي م س ع دي ثوابت من ديننا سيدنا عيسى سو... يكسر الصليب يعني عم المنتزمين عمر ما, ما معروه ولا كدا ولا عاجل الكريس كذا وشوف حد غير يكون شوف حد حد انت والسنة ت ل القضاء القضاء وليه والنيابة وليه م شوفوا ما تلزقش ولذلك قال الحمد من ف ط ا ن ة الامن حتى امن الدار الاسكندريه جمع شيخ الدكتور محمد ا س م ع ي ل م ق د م والدكتور ياسر والدكتور سعد عبد العظيم ورحلوا لهم ايه د ر س سيئين بقى ل الفرعين و ا بتاع ايوه سعين من ا ل ف ر ع الفرعين ي رئيس ايه هاني بني ن قناة قال بقى لك و ب ن ي ا ل س ت ازورها ومن انضف ن ص ر ا ل ا س ك ن د ر ي ة يعني طبخات ا ج ت م ا ع ي ة أ و د ك ا ت ر أو ك ذ انت أو كذا, أو كذا. تتحرك يعني هي ع ا ي ز جنازه انت وتسمع فيها لطف لا دا احنا نعريكم والله كعلمانيين نعريكم وهذا من اقدس الواجبات وهذا من اعظم و ا ش ف انواع الجهاز ان كل علماني قبيح واخد فلوس او يستلم فلوس يتكلم على افضل المسلمين لا يعني قل حق ه إ ل ا فاسكت اخرس حتى ي ق و ل ا ل خ ض ا ء و ا ل أ م ن وايك ل م ت ه والله غالب على أ م ر ي ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ن الأمن أن الناس الإسكندرية تنفل الإسكندرية يعني بتاع البلد واي ما كان ا ولو دول أبنى عنهم أبنى سبحة يعرف جد في ك كان اعتقل ا ل آ ل ا ف المؤلفه ة ف ي ولكن ا ل أ م ن ن ا ض ج واعي وعارف ما يراد ه بالبلد والذي نفسه بيده ليشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما م ق ص ط ا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع ا ل ج ز ي ة ويقبض المال فلا يقبله أ ح د و عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فيدق الصليب و ي ق ت ل الخنزير ة ويضع ا ل ج ز ي ة ويدعو الناس الإسلام إلى و ل ك الناس ل ه في ز م ا ه ل م ي ن الى الاسلام و ي و ل ك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع ا ل أ م ا ن ة على ا ل أ ر ض حتى تقطع ا ل أ س و د مع ا ل إ ب ل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم و أ ل ع ب الصبيان بالحياه فلا تضرهم فينكس أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى ويصلي عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد ا ل م س ي ح يؤذن للسماء في ا ل ق ط ل لاتنزل المطر ويؤذن ل ل أ ر ض في النبات حتى لو بذرت حبك على, على الحجر ص ف ا ا على ل يعني لنبت ا وحتى يمر الرجل على ا ل أ س د فلا يضرك ويقع على الحيه فلا تضره ولا, تشاح ولا تحاسد ش ا و ل ت ح ا ولا تباغ وقال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنار ة البيضاء شرقي دمشق ويقتل ابن, ويقتل أيضا ويقتل ابن مريم الدجال ة بباب لد أيضا من المبشرات ظهور المهدي المنتظر و ا ل أ ح ا د ي ث متواتره تواترا م ع ن و ي ة وهو من نسل علي بن أ ب ي طالب من و ر د ف ا ط م ة من نسل الحسن اسمه يواطي اسم النبي واسم يواطي اسم النبي يعني اسمه محمد ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد المهدي من من فاطمة أبيه عليه يعني اطراتي ورد صلى أب عبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ت م ل أ ن ا ل أ ر ض ظلما وعدوانا ثم ليخرجن رجل من أ ه ل بيتي حتى يملاها ق ص ط ا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا وأيضا من المبشرات على اليهود بينجوريون لزوال الدولة دولة اليهود بعد خمسين سنة. أول أنا خمسين رئيس المبشرات الانتصار الظراء من نفسه على لليهود بشر بعد سنة وحتى موش ذيان كان يقول ان في ن ب و ء عندهم تبشر, تبشر بهلاك هذه ا ل د و ل ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أ و الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل إ الا غ ر ق إ شجر الغرقد ف إ ن ه من أ ش ج ا ر ه م موش جيان أ ي ا م كان وزير الدفاع ر ع ز ر ق ر ي ة من قرى فلسطين فسلم عليه شبابها الا شاب رفض أ ن يصافعه فقال لما قال أ ن ت م أ ع د ا ء أ م ت ن ا تحتلون أ ر ض ن ا و ت س ل ب و ن حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لا بد آ ت ب إ ذ ن الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود أ ن ت م شرقي النهر وهم غربيه وفي رياضه البذار نهر ا ل أ ر د ن ولم يكن يعلم الصحابي ما ا ل أ ر د ن قال جيان صدقت إ ن لهذه ا ل ن ب و ة أ ث ر ا عندنا في كتبنا نجد لها له مصداقا قال ولكن متى اذا قام فيكم شعب يعتز بدينه ت ر ا ه ب يحترم دينه ويقدر قيمه ا ل ح ض ا ر ي ة واذا قام فينا شعب يرفض تراسه ويتنكر لتاريخه عندها تقوم لكم ق ا ئ م ة وينتهي حكم اسرائيل ذا كلام متديان فيا فلسطين من يهديك أ ف ئ د ة ومن يعيد لك البيت الذي, خر... الذي خربا ياشام اينهما ع ي ن م ع ا و ي ة واين من ساحبوا بالمنكب ا ل ش ه ب ة فقبر خالد في حرص نلامسه ف أ ر ج ف القبر من زواره غ ض ب يا ب ن الوليد انا سيف نؤجره فكل أ س ي ا ف ن ا قد أ ص ب ح ت خ ش ب ة سقوا فلسطين أ ح ل ا م ا م ل و ن ة و أ و د ع و ه ا سخيف القول والخطب ة وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب يا من يعاتب م ز ب و ح ا على دمه ونصف صليانه ما أ س ه ل ا ل ع ت ب ة من جرب ا ل ك ي لا ينسى مواجعه ومن ر أ ى السم لا ي ف ق ى كمن شربا فيا فلسطين من يهديك أ ف ئ د ه ومن يعيد لك البيت الذي خرب شردت فوق رصيف الدمع ب ا ح س ة عن الحنان ولكن ما وجدت أ ب ا تلفتي تجدينا في مبازلنا من يعبد الجنس أ و من يعبد الذهب أ ن ا ق ب ي ل ة أ ح ز ا ن ب أ ك م ل ه ا ومن جراحي سقيت المزن والسهبه و ايضا ل س ح ب أ من المبشرات فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة م ر ة ث ا ن ي ة في آخر الزمان بالتهليل والتكبير ف قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم ب م د ي ن ة جانب منها في البر وجانب في البحر لا ت ق و م ا ل س ا ع ة حتى يغزوها سبعون أ ل ف ا من بني إ س ح ا ق يعني من العجب الذين أ س ل م و ا ف إ ذ ا ج ا ؤ و ه ا نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهر قالوا لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر فيسقط احد جانبيها الذي في البحر ثم يقولون ا ل ث ا ن ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر فيسقط جانبها ا ل آ خ ر ثم يقولون ا ل ث ا ل ث ة لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر فيفرج لهم فيدخلوها ويغنمون ثم بعد ذلك قتل الدجال وقتله بيد عيسى بن مريم يعني اذا ر أ ى المسيح الدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون ج ز ي ر ة العرب فيفتحها ل ل ه ثم فارس فيفتحها ل ل ه ثم تغزون الدجال فيفتحه الله يعني يقتل الدجال مبشرات من التاريخ إ ن الله لا يضيع أ ه ل ه قالها جبريل لام إ س م ا ع ي ل وينزل ا ل ن ص تكحل به عيون ا ل أ م ة أ ح و د ما تكون اليه وتنقلب الموازين لصالح ا ل أ م ة في يوم ا ل ه ج ر ة وفي يوم بدر و ق و ة ا ل إ ن س ا ن تظهر عند الشدائد في واقعه ملاذ كرد مين كان بطل الموقعه دي يا ا خ و ة موقعه ملاذ كرد الم ارسل ا ل ه ربنا ي ع م ي ك ويحفظك كان ا ل س ن ة 463 ه ج ر ي كان قائد جيش جيش ا ل روما الامبراطور ارمانوس وكان م ع ه 600 ا ل ف من الروم وكان عدد المسلمين اثنا ن عشر الف قداميه س ت م ا ئ ة الف فعرض الصلح فرفض ق ا ل ف ارمانوس رفض وقال لابد احتل مدينتكم الري وهنا فقال الاب ارسلان من اراد منكم ان ينصرف فلينصرف ثم ا س ت خ ر العلماء وقال من أ ر ا د أ ن ينصرف فلينصرف ولكني أ ق ا ت ل ه م بمن بقى معي و ر ح لبس الكفن بتاعه فكل الجيش لما لقى الـ الـ الـ الـ لبس الأميء الملك ل الكفن ف ر و ا لبس ا ل أ ك ف ا ن حتى عرف هذا الجيش باسم جيش ا ل أ ك ف ا ن اثنا ش ر ا ل ف يستبسلون امام, أمام الجيش الروم وكانت ا ل ن ت ي ج ة أ ن الاثني عشر الفا قتلوا من قتلوا وانتصروا على الروم ووقع أ ر م ي ن و س الرابع أ س ي ر ا في يد ما نذكر ألم أرسلات فنادى من يشتري الكلب فواحد عسكري في م ؤ خ ر ة الجند قال ق ا لا ل اشتريه إ ل ا بكلب ف إ ن الكلب ينفع وهذا يضر ولا ينفع فرح ه أهل ا م ل ل ه وردوا ردا جميلا إ ل ى الروم فالروم لما عرف كده بس حط ت فرقته الكلب فلما ش ا ف و كده الرومان سملوا أعينهم و و ق ت ل اعينه سملوا أ وقتلوه ا كان النهار معارض وعارض ده ك في أول ألف أول ل رسر يقدم كل المقترحات للصلح ويابى هذا المتغطرس ملك, ملك الروم ثم تدور ا ل د ا ئ ر ة للمسلمين فيتمر من كان يظن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر في ب د وهم ق ل ة يقول ويقول أ ب و ق ا ل والله لا نعود حتى, لا نعود حتى, حتى نشرب الخمر وتعزف القياس ستسمع بنا العرب فتهابنا أ و ترهبنا في ف آ خ ر الامر يكون في قليب بدر ويقول اخذاك ل صلى الله عليه وسلم أ الله يا فرعون هذه ا ل ا م ة هناك أ ي ض ا مبشرات من سنن الله عز وجل في الكون ا ل كنت مشعل ى سنن هذه السنن لا تتخلف س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا وقال الله عز وجل عز فلن تجد ل س ن ة الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا س ن ة التغيير قال الله عز وجل ذلك ل أ ن الله لم يكن مغيرا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم و أ ن الله سميع عليم وقال الله تبارك ت ع ا ل ى إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وذلك م يابى عضل الله أ ن يولي علينا أ م ث ا ل م ع ا و ي ة فضلا عن أ ب ي بكر وعمر ف إ ن ولاتنا على قدرنا وولاه السلف على قدرهم وكان أ ع م ا ل ن ا يعني معاصينا ز ا ر ت في جنس عمالنا كلام, كلام يكتب, يكتب بمأذار س ن ة الله عز وجل في المعرض عن هداه ن س م ت ع ز ي ن ا ل ق ر آ ن ومن ي ع ت عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له ق ر ي ب و إ ن ه م ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أ ن ه م مهتدون حتى إ ذ ا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون قال الله والمعيشة الضنكة دي في الدور السلاس في الحياة الدنيا وفي البرزغة وفي الآخرة وجل له عز أعرض عن معيشة ومن وفي وفي فإن ضنكة ذكري دي في في يعني شوف ا لما ن ا س ل يعرض و ا عن كتاب الله عز وجل فواحد يقوم كده يحرى نفسه وينتحر وسط الناس و ت ف و وتهيج تونس على من فيها ج ذ ا ل اعراض عن كتاب الله عز وجل وعن س ن ة ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم كنت حكم كنت حكم ربنا خمسين سنة انت سنة جربت جربت وجل اللي فيها دي الله ولو عز س ن ة الله عز وجل في المطرفين المطرفين قال الله عز وجل و إ ذ ا اردنا أ ن نهلك قريه أ م ر ن ا م ط ر ف ي ه ا ففسقوا فيها فحق ع ل ي ا ل ق و ل ف د م ر ن ا ت د م ي ر ا لما اهل ا ل أ ن د ل س أ ط ر ف و ا ضع, ضع منهم كل شيء و أ ك ب ر و ه م ا أهل الأندلس على, على, على ترك دينهم أو عقد محاكمات التفتيش لهم س ن ة الله في الظالمين أ ن ه م لن يفلحوا أ ب د ا قال الله عز وجل إ ن ه لا يفلح الظالمون وقال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقال الله عز وجل هل يهلك الا القوم الظالمون وقال الله عز وجل ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وقال الله عز وجل وكم خصمنا من قريه كانت ظالمه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 من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله فاذاق الله لباس الجوع والخوف والخوف بما كانوا يصنعون وهذه اللي ا ت من سنن الله عز وجل في الكون عقاب الظالم ب ت ص ل ي ط ظالم عليه ان ربنا يتخلص من ظالم عليه قال الله عز وجل و كذلك ن و ل ي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يقول الكاتب الروسي ميشيل ي د ي ف تحت عنوان ماذا يحدث للشيوعيين ولا يهمني فجاب عليه ساتلين أ ع د م جميع أ ع ض ا ء مجلس إ د ا ر ة الحزب الشيوعي أ ع د م كل وزراء لينين سكرتير من ث ل ا ث ة خ م س ي ن سكرتير ممن يشرفون على تنظيمات الحزب الشيوعي أ ع د م سبعين من ثمانين عض من أ ع ض ا ء مجلس الدفاع الاعلى ا ل س و ف ي ت ي أ ع د م ثلاث م ر ش ا ل ا ت من خمس م ر ش ا ل ا ت في الجيش ا ل أ ح م ر أ ع د م تسع وزراء من حداثه وزير كان يتالف منهم مجلس وزراء عام س ت ة وثلاثين أ ع د م ستين خير في بيته أ ع د م أ ع د م أعدم أ ع د م أ ع د م ستين في ا ل م ي ة من قوات الجيش ا ل أ ح م ر وثلاثين أ ل ف موظف من موظفي الحكومه ة هذا وكذا فهذا انتقام الله من الظالم بظالم ن اشد فجرا ن م ن ثم بعد ذلك تعال ى إ ل ى بيت بيت القصيد إ ن أ م ر ي ك ا سقط ا ة منهاره من الداخل جواز المثلي ن ا ل آ ن موجود في امريكا ورجل ا ل ج رجل و م ر ا ج ي ه تتزوج ا م ر أ ة ش و بقى احصائيات ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة عن ا ل أ م ي ة في أ م ر ي ك ا وعن الفقر في أ م ر ي ك ا وعن ديون وعن ديون أ م ر ي ك ا في تلات كتب طلعوا ايه من أ م ر ي ك ا الكتاب ا ل أ و ل اسمه يوم أ ن اعترفت أ م ر ي ك ا ب ا ل ح ق ي ق ة ل ج م س باترسون وبيتر كيم ده كان عن قلس يقعدوا تصعيب وترجمه الى ا ل ع ر ب ي ة الدكتور محمد مسعود البش هذا, هذا كاتب الاثنين كتاب امريكان يتوقعون س ق و ط ف امريكا في هذا الكتاب على حسب احصائيات جابوها الكتاب الثاني نحن القوه الاولى اين تقف امريكا لاندرو شابيرو الكتاب دا كان عام الف ت س ع م ا ئ خ م س ه وتسعين الكتاب الثالث اسمه السقوط التراجيدي امريكا عام الفين ل ف وعشرين ده كان س ن ة ا ل ن ي ن وتسعين للجنرال المتقاعد هاملتون هوز قائد السلاح الجو الامريكي وقائد قوات الامم ا ل م ت ح د ة في كوريا فيقول ان ديون امريكا عام ا ل ن ي ن وتسعين كانت اربعه الاف بليون دولار يعني اربع تلاف اربعة تلاف ل م ي وقال ن مليون دولار وقال ان في عام الفين وعشرين ستكون دون امريكا ع ش ر ة مليون و ا ت م ن عشره ة تلليون دولار و بيقولي قبل الكلام ما ده ده تليليون ط طالبان كذا والحاجات وقبل كلها、دي. ده د قبل ما قبل ا ما الجيوش الجيوش التي ف ق و ن ا منها كام مليار ينفقوا دولار في يقول ارنولد تومبي معظم الحضارات التي عرفها العالم قد سقطت من الداخل ولم تسقط لان قوى خارجيه استولت عليها وكتاب د ا ل س وزير ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة في كتابه حرب أ م سلام كل دول ب ت و ق ع ه سقوط أ م ر ي ك ا حتى وزير خارجيتها يقول اليكسيس كارليل الحاصل على ج ا ئ ز ة نوبل في العلوم صاحب كتاب ا ل إ ن س ا ن ذلك المجهول يقول إ ن الجماعات و ا ل أ م م التي بلغت فيها ا ل ح ض ا ر ة ا ل ص ن ا ع ي ة أ ع ظ م نمو وتقدم هي على وجه ا ل د ق ة الجماعات و ا ل أ م م ا ل آ خ ذ ه في الضعف والتي ستكون عودتها الى ا ل ب ر ب ر ي ة و ا ل ه م د ي ة اسرع من ع و د ة غيرها اليها ولكنها لا تدرك ذلك ثم يقول ولهذا فان ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة اخذه في الانهيار الرئيس ا ل ا م ر ي ك ي حتى رئيس ا م ر ي ك ي ويلسون يقول ان حضارتنا لا تستطيع الاستمرار في البقاء من ا ل ن ا ح ي ة ا ل م ا د ي ة إ ل ا إ ذ ا استردت روحانيتها وقال ا ل أ س ت ا ذ أ ن و ر الجندي كل ح ض ا ر ة ت ب د أ من ن ق ط ة التحرر والانفلات من الضوابط والقيم ا ل أ خ ل ا ق ي ة لابد أ ن تنهار وتتمزق وقد س ق ط ت حضارات ك ث ي ر ة قبل هذه ا ل ح ض ا ر ة ن ت ي ج ة لهذا ا ل م ب د أ ا ل إ ب ا ح ة والطرف وفي نفس الوقت ا ل ع ب و د ي ة والعنصريه ة ولذلك يقول ل ل ا عز وجل أ ك ف ا ر ك م خير من أ و ل ئ ك م يعني أ م ر ي ك ا أ ح س ن من قمروت إن كلمة أنا ا عزة ق بسبب الشذوذ أمريكا بقى فيها والظلم مقوماته علم جمال المتحدة القمة الجغراس الكبير الفذ الدكتور جمال حندان يقول تتصارع فيها وفيها يقول يقول الولايات كل الشذوذ السقوط الفذ حندان الآن للبقاء بقى على、القمة. ولكن ا ل ا ن ح ذ ا ر ل أ ق د ا م ه ا سار وصار والانكشاف العام تم والانزلاق النهائي قريب قريب جدا في انتظار أ ي ض ر ب ة من المنافسين الجدد أ و ر و ب ا أ و أ ل م ا ن ي ا أ و اليابان ك ب ويقول ل م ده في في عين ساعة عام 1965 و أ ي ض ا و أ م ر ي ك ا تختلف عن كل دول الاستعمار السابق لا في أ ن ه ا فقط تنكر أ ي ع ل ا ق ة ل ا بالاستعمار ولكن أ س ا س ا في أ ن ه ا أ و ل مستعمر وقح متبجح ب ص و ر ة ع ل ن ي ة ف ا د ر ة فالمستعمرون قبلها كانوا يعرفون أ ن ه م لصوص ولا ي د ع و ن حقا في ا ل ل ص و ص ي ة إ ل ا أ م ر ي ك ا ف إ ن ه ا ل أ و ل م ر ة تعلن بكل و ق ا ح ة أ ن ه ا لصه و ل ا حق في ا ل ل ص و ص ي ة ويقول أ ي ض ا الدكتور جمال حمدان الاتحاد السوفيتي قبل ق س والولايات ط ا ا ا ت ح د ل س ف ي ي ت ق ا ه ذ الكلام قبل سقوط س و ر يقول ل ا ا ح المتحده د ا س و والولايات ف ي ي ت ا ل أ م ر ي ك ي ه كما ق ا م معا في غ ف ل ة من الزمن ستسقطان معا في س ا ع ة ا ل ح ق ي ق ة ولقد سخطا ه ا كان م ت أ خ ر شوي بعد سقوط الاتحاد ولقد سقط الاتحاد والدور ا ل آ ن على الولايات ا ل م ت ح د ة و ا ل أ ي ا م بيننا ونحن كل كل باغي ظالم عاتم و ا ل أ ي ا م بيننا أ ق و ل قولي هذا و ص ل ف الله ولكم س ل م ع ي و السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته